عملت صوت كده؟ اه طلعت سيارة الجديد مع المتهم السامسة والحق صدور عمركم الكريم المتهم وذلك لانتفاة مجرد الحص الاحتياط حيث أن المتهم محل إقامة ثابت ومعدوم بها حيث أن جميع اجراءات التحقيقات قد تتوفيت وأن التحقيقات باقيه على سؤال وبقي على سواء الأسفار بالبطل المباحث وفي ثلاثة أبيل المستهى لا يؤثر بالسلبة والإجابة على مجردات التحقيق السيد الرئيس تعلمنا نفسي أن الحف الاحتياطي من المتشور يعني في سبيل المكررة باستثناءه من الأفض العام حيث أن الحف عقوبة مقيدة للحرية وكلك الحرية حامتها جميلة أو القوانين وكل التساسي ولا يمكن المساس بها او اعمال حكم الحرش على جنسان الا بموجب حكم قضائي صادر من قاضي موكم الاجابة وحينما تسوصنا الحفقة السيادة من الاصل العام شرع تضمانة رياض قادر التحقيق ومن اجل التحقيق ومن مطلح التحقيق ومنطلع السياداته في تلك الاوراق نجد ان التحقيقات قريستوفية وان في اخلاق سبيل المتهم ما لا يؤثر بالسال جواب الاجاب على مجريات التحقيق لذا على ذلك السيد الرئيس الواقع المطروحة على رصت البحثكم قد تكون واقعة غريبة نوعا ما ويجب علينا ونستسمح هيئة المحكمة الوقار أن تطرك لواقع تلك الدعوى. أنا ساعات في المباراة الحصة الاحتياطي موجودة. لذا على ذلك السيد الرئيس أنا لن استسمح معه لأن أنا النهاردة في انفجار صلب واضح وجريء بيني أنا كمتهم و بين الواقع المطروحة على رصت البحثكم. فانا بستسمح معا التحسس على مجريات الأمور في تلك الواقع بأن يتبين لكم ويتيفكن على بايتكم ويثبت للمجانكم ان هذا المتهم ليس له صله مما في الأوراق. مجريات الأمور سيدي الرئيس بمتابعة أقوال مش عليه؟ قال أول ما في المحضر التقرير للصورة في المستشفى اللي تقوم المستشفى قال ان احنا جدنا نسأل المبنى عليه لأنه في خرطة العمليات وابو راتب التواجد والده جاء اسمه اسمك ايه أنا اسمك راتب والد اللي بتواجد عليه ايه اللي حصل انا كنت قاعد سمحت ان ابني في المستشفى وجيه تابعنا كان هناك جامل هو تعتد فيه هنا حتى هتظل ان انا مليس صلة وان انا روح سلمت نفسي لإسم الشرفة وللأجب الشديد انا قلوم عليه، وقلتوا انت قلت فيجي نفسك للنيابة العامة وتقولي يا ايه هل تقلت من النيابة استحالة غير اللي انت فيه لكن لما اروح بالرابط المراحل تاسي الرياح يبال نفسيه السفل زي الواقع عندنا وخمص جميل الواحد ما يشوف حاسة على الطريق والوزي بلل عنها دي البسر فمتلاقي انت بسير تسموه لان النهاردة شرطة عايزة محضر المنتخب ده راح لضابط المباحث جينا فوجئنا ان ضابط المباحث كتب محضر اجراءات وقال إن انا جالي الضابط السري وقال انه عند مطوف الشارع جمال ورحت هناك على ادلاكه المحضر دوت وقفت واتخبطت بيه مشفتش والله هو شافني وانا بنظر القوه في شارع جمال المتفرج فاخرج من بنيات مرابس سلاح نار والقاه رحت على اقتراح وابلغت المأموريه لتصرف القبض عليه راحوا قاموا تمسكوا القبض عليه على طرق الجفن على طرق الخارطوس على طرق الخارطوس ايه البقات المهاردة للمنصر ان انا عشيه سلاح ناري جوايا وما ذخيره ذخيرة ايه السادة انا احط السلاح في ايضايا ونصوى على نايا ان انا يمضوا النهاردة النهاردة تعطيك الطوما تكون اصلح من السلاح الناري المنزوب من ذخيره لان ممكن لو حددنا ما نفسي يحدثنا من حد عشيه على زمان ذي العامة تاني تأتي الرياح في لدى الثالث هو ويمكرونه ويمكر الله بمطالعة عكوان المجنة عليه نجد ان المجنة عليه قرره ان فرد الخرطوس المستخدم لإطلاق العيار النار عليه فرد خرطوس اسوء في حين ان فرد الخرطوس الملصف والمجسوس على هذا المتعامل قدر جارة المباحث فرد خرطوس مغايف برن اللور وفرد خرطوس مغايف منها هيؤكد روايه المنتقم المنتقم مشهور قدام النيابه العامه للوحده الاولى من نيابه العامه حينما بتصعد اي متهم نقوله وافهمناه ان النيابه العامه هي اللي بتثبت له مع التحقيق يعني انت هنا الضمانه انت هنا قدام الحق قدام العقل قول ما يعني ليه وأنا هنحققه احنا النهارده سعادتك ما بنشوف الاصفر ونشوفش الواقع على الاحداث فبنقف على الطبيعه احنا بنصور النهارده الواقع من خلال الاوراق ده المتهم ماتو قال انا كنت قاعد على القهوه انا واحد اسمه محمد احمد فرج محمد فرج هو صاحب مراكز وكان جاي لي عشان قريب بشتغل صياد يدينا عربونه اشتغل اشتغل معاه فوجئ ان محمد الكله واحمد الكله داخلين علينا عشان في خلافات بينهم وبين محمد فرج احمد الكله ماسك فرد خرطوش واخوه اللي هو المدني عليه ماسك سلاح اضطر وبده يهاجموا علينا يا احمد الكله دفعت محمد الكادة اللي هو المدنى عليه بطرابيبة وأخوه ضرب عيار ناري وجه العيار الناري شريك مين أخوه أخوه تب ايه مني الكلام ده فيوش خد عليه لكن المدنى عليه ذاته هو أقوى شاهد إثباته عدد الكلام المتحد الحصة المهمة جيت لفهم اما سور المجهة للتحققات النيابة العامة قال ان انا كنت ماشي في المعلمين لوحدي رايح حاسي مسوائين اللي جالبهم تلك, تلك عن عندنا في حين ان ابوه قال ان بحث